وَحُور عين كَأَمْسَ لللؤْلُ إ المَكْنون جَز أَم بماَا كانَوا يَعْعمللون لا يَيسمَعونَ فيِيهَا لَْوو وَلا تَأْسمَا إلاا قلَ سَ َلَ وأصْحابُ المين مَا أأَصْحابُ المين في سجر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاءا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 قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ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 نحن قَدناَا بكُم الْ المَوْوتَ وَمَا نَحْن بِمَسبوقينعَ أَ بَدِّلَ أَمْسَلَكم وَنُون شِئأكُمْ في مَا لا تَعلون وَلا قدَْعَتم نشْأةَ الْأُول فَلَلا تَذَكررون فَأيتُمَّ تَحْرسون أَنتُم تَزْرَعونهُ أَم نَحْنُ الزارعون لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّمَا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنْ نَزَّلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرَوْنَ أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمُ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ فَسَبِّح بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ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 أَفَ بههذاَا الحَدفِ أَنْ تُمدهَهنون وَتَجعللونَ رِذقَّكُمْ أنكُم تُكَذبون فَلولا إذَا بَلَغَةِ الْ الحُلْقُم وَأَن تُمْ حينَ إذٍ تَظُرون وَنَحْنُ أَقُرَبُ إلييْهِ مِنكُم وَلَكَِّ تُبُصِرون فَلوول إِكُ فلولا إ كُ تُمْ غيرَ مَدينينَ تَرجعونهَا إ كُ تُمْ صَادِقين فَأََّا إن كانََ مِنَ الْمُقَبِينَ فَروح وَريْحانوا وَجنََّةُ نَعيم وَأََّا إنن كانََ مِنْ أأَصْحى بالِاليَمين فَسَلَُ اللكك مِنْ أأَصْحَابِاليمين